إن الله مُهِنُ كيدِ الكافرين إن تستفحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الفتحُ وإن تتهُ فَهُوَ خيرُ لَكُمْ وإن تعودُ نعودُ ولن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ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 قَدْ قُفِتْنَ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ